بسم الله الرحمن الرحيم وال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 إن هي إلا أسماء سميتموها سميتموها أنتم وأبائكم ما أنزل الله بها من سُلْطَان إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهَوَّى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَيِّ ذَنَّ اللَّهُ لِمَن يَشَاء وَيَرْضَى إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَا الْمَلَائِكَةَ تَتَسْمِيَةَ الْأُنُثَةِ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 ويجزي الذين أحسنوا بالحسناء الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنتم شأكم من الأرض وإذ أنتم أجن وإذ أنتم أجنة تُن فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْثَرَ عِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وإبقى ارحم الذي ولى أَلَّا تذر واسره ازر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزا الجزاء الأوفى وأن إلى ربك الموتها وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنفى من نطفة إذا تبنا وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوحين قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطعع والمتفكة أهواء فغشها ما غش فبأي آلاء ربك تتمارا هذا نذير من النذير الأولى أزفة الأزفة ليس لها من دون الله كشفه أ هذا الحديث تعجب